إسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذرديته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً